الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلمنا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وننتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المسلمون فهذه الحلقة المكمنة لثلاثين بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم أو من أحكام القرآن الكريم تكلمنا فيما سبق على غزلة الصبر وبيان ثوابهم حيث قال الله تعالى وبش الصابرين الذين إذا عصبت المصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ونكمل ما بقي من الفوائد والأحكام سنقوم المبترب بمسيبة من المصائب المذكورة لا يخلو من أربع حالات الحال الأولى التسخب في والحال الثانية الصبر والحال الثالثة الرضا والحال الغادع الشكر هكذا قسم بعض العلماء من يصابون بالمصائب إلى هذه الأقسام الأربعة فأما الحال الأولى وهي التسخب فإنها حرام لا يحل للإنسان أن يتسخب على قراء الله وقدعه لا بقلبه ولا بلسانه، ولا بفعله ولا يعني ذلك أن نقول إنه لا يحزن قد يحزن الإنسان ولا يستوي عنده المصيدة وعدمها فتقوم المصيدة أشد وقعا عليه أشد وقعا عليه ويحزن لها لكن يصبر وإلى هذا يقول وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابنه إبراهيم حين مات قال القلب يحزن والعين تدمع ولا يقول ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك أو قال على فراقك يا إبراهيم دم حزين الحال الثاني هو الصبر وهو أن يتجرع على المصيبة ويتألم ولاست يستوي،, ولا يستوي عنده وجود المصيبة وعدم وعدمها بل هو متكدر منها لكن لا يقول ما يغضب الله ولا يفعل ما يغضب الله وهذا واجب يجب على الإنسان أن يصبر ولا يجب أن يتسخف لا بقلبه ولا بقوله ولا بفعله والحالة الثالثة أن يرضى بقضاء الله أن يرضى بهذه المصيبة التي أصبت والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر يتعلم الإنسان من المصيبة ألا من قلبيا لكن لا يزر التسخر لا بقوله ولا بقلبه ولا بفعله لكنه يتعلم إلا أنه صابر عن كلام الله، أما المرء فإنه لا يتألم. فمعنى أنه يرى أن وجود هذه المصيبة كعدمها، كأدمه بأنها من الله عزوجل. وراكب في قلبه ألم وحسرة. ومعلوم أن هذه الحال أعلى من الحال الأولى، وإن كان وإن كان الحال, الحال الأولى وهي الصبر أشد. من جهة المعاناة معاناة المنازعة في النفس أما الحال الرابعة فهي الشكر على هذه المصيبة ولكن قد تقول كيف يشكر العسان على مصيبة ألمت به وأثرت عليه نقول نعم يشكر الله لأن هذه المصائب رقوباتهم معجلة على ذنوب فائلها فيشكر الله سبحانه وتعالى أن عجل عقوبة هذه البنو في الدنيا قبل أن تكون في الآخرة، وأيضا هو يشكر الله سبحانه وتعالى على ما يحصل لهم من هذه المصيبة، فيقول شكر الله له شكر الله منه على هذه المصيبة من وجهين: الرجل الأول أن عقوبته عجلت والعقوبة في الدنيا أهم من عقوبة الآخرة، والثاني أن أن الله تعالى يثيبه على هذه المصيبة أكثر من ما يتوقع، فهذه أحوال من أصيب بالمسيبة، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه من تمام الصبر تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى عند المصائب بقوله: قالوا إن لله وإن للرجل، ولهذا ينبغي لمن أصيب بالمسيبة. أن يخترج فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يقول ما جاءت في السنة اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فإن من قال ذلك آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت ابو سلمة رضي الله عنها إنه حين زوجها أبو سلمة وهو حب الناس إليها قالت ما ذكره النبى عليه الصلاة والسلام إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجعلني في المصيبة وأخلف لي خيرا منها فكانت تقول في ناسها من خير من أبي سلمة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها بعد أبي سلمة فأعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا مما أخذ منها وفوائد هذه العطاء الكريمة أن أما العبادة لله عز وجل خلقا وملكا وسديا فما فعلوا فيه ما شاء ومن فائد الآية الكريمة الإيمان اليوم الآخر بقوله وإنا إليه راجعون أما قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة فمن فوائدها أن الله تعالى يعطي الصابرين هذا الثواب الجميل أما قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون فمن أحكامها وفوائدها علو نزلك هؤلاء الصادرين حيث قال أولئك عليهم صلوات مضبهم ورحمة وأولئك اسم إشارة للبعيد وذلك لعلو مرتبتهم ومن فوائدها بيان الثواب العظيم والجزيل الصادرين حيث نالوا من الله سبحانه وتعالى التناء عليهم في الملع الأعلى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ومن فوائدها بيان رأس القول بأن الصلاة من الله هي الرحمة وذلك لأن الله تعالى عطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي المغايرة فدل ذلك على أن الصلوات غير الرحمة وكما فدل ذلك على أن الصلاة غير الرحمة وكما أسفنا أن أبو العالية رحمه الله قال إن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ العالى ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء الصابرين يوفقون للهداية لقوله تعالى وأولئك هم المهتدون نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الصابرين على البلاء الشاكرين على الرخاء المهتدين بهداية الله إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته